بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله محمد هو ما نستعينه و ونعوذ بالله تعالى من شرور نفسنا ومن سيئات عمالنا إنه يهدي الله فلا منظل له وما فلا له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أمره نزلنا في تدارس فتوى جواب في الإيمان ونواقل الشفة بركحة بذل الله وذكرنا نحن نعتبرها نوع من أنواع المراجعة على دروس المسلمين والكفر بصفة عامة وإن كنا قد تناولناها بتفصيل أكبر من ذلك فيما مضى تكلمنا في المرتين السابقتين عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة ثم عن مفهومه عند كل من الخوارج ومرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين وانتهى بنا الكلام عند قول الشيخ وبهذا التقسيم والتفصيل يتهيأ الجواب عن سؤالي أحدهما بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ويثبت له حكمه والثاني بما يخرج المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتد وضع من الجوابين هما يعني الإجاب والسلب القضية واحده بمعنى احنا قلنا إن الإيمان قول وعمل وانه هو هذه شعب الايمان بعضها اركان فيه وبعضها واجبات وبعضها مستحبات وان الأركان ما هو اركان الايمان متى العبد او فقد شيئا منها فقد فاقد الإيمان بالكليه وأما ان فقد شيء من واجبات الايمان فيكون قد فقد يكون إيمانه ناقص وأما كمال الإيمان ومستحباته وكمال الإيمان المستحب فمن حصله حاز فضله ومن لم يحصله لم يلحقه ثم ولا عقاب يبقى أنا إذا كان الكلام على الدخول والخروج يبقى الدخول بتحصيل اصل الإيمان والخروج بنقد شيء من أصل الإيمان ده خلاصه هذا البيت لكن لا لو تفتكروا احنا قلنا مثلنا للإيمان كحقيقة مركبة من شعب ومن أبعاض بالشجرة وقلنا ان ده من أصدق الأمثلة على الإيمان احنا قلنا ممكن نجيب مثال ما يكونش منطبق على الواقع اللي معانا وفي كل حاجة فلابد من التنبيه للمثال ما هو إلا لتوضيح الفكرة وبعدما الفكرة توضح لازم نرجع تاني لموضوعنا الاصل اللي بنتكلم فيه وأنا من ان الجانب اللي ابرزناه في المثال موجود فعلا في موضوع الحقيقي اللي بنتكلم عليه أحد الأمور اللي هي موجودة في المثال بتاع الشجرة و وموجودة معنا في الإيمان نقولنا أن الشجرة ستصلح عندنا كمثال لبيان ان الإيمان مكون من أبعاض ولكن بعض هذه الأبعاض إذا ذهبت صار الباقي لا يستحق اسم الشجرة وبعضها ليس كذلك قلنا الجزع والجزر والصاق ديت هي أصل الشجره لو مش موجودين طب موجود إيه موجود شوية أغصان متقطعه ما نقولش عليها شجرة ولا الورقة الشجرة نقول عليها شجرة ليه لأن هي الشجرة لازم كلها أصل قائم وبعدين نزود عليه الباقي فيبقى لو مع مع معنا أجزاء من الشجرة بعض أوراق بعض ثمار بعض اغصان ولكن بلا ساق وجذر ما بقتش شكل وفي المقابل إذا وجد الجذر والساق تقدر تقول دي شجرة طب وأوراقها متساقطة ممكن تبقى حين إذن شجرة ناقصة لكن بقت شجر. يبقى إذن وجود هذه الأجزاء سيجعلك تقول على المجموع ان هو شجرة ثم ينظر إذا كانت ناقصة أم غير ناقصة مذمومة أم غير مذمومة وغيابش منها سيجعلك تقول لا دي آه أجزاء من الشجرة ولكنها <تصفيق> ليست شجرة ولا تستحق ولا يمكن بحال أن تسمى شجره طيب ايه الجزء بقى اللي نتكلم عليه ما هو القضية هنا إن أصل الأجزاء اللي بتعتبر أركان في الشجرة بنقول هي المعتبره سلبا وإيجابا عشان نقول إن دي شجرة عايزين الأركان دي موجود وإذا فقد شيء منها وعايزين نشوفها اللي هي ماتت ما تنفعش ما بقتش شجره يبقى هنشوف ايه ايضا الاركان دي لكن لو تلاحظ هنا هتلاقي جزء من هذه الأركان مستتر وهو الجذر فالناس بتعمل ايه في العاده لما يجي يشتري شجر عايز يشتري بستان مثمر فبيشتري الأرض بالشجر الشجر له قيمه يو... ي... ي... أول حاجة يبص ان الجزع الشجرة واقف وما فيهوش أمراض الى إلى غير ذلك ويستدل بذلك على ان مدام الجزع قائم فغالب الظن ان الجذر سليم لأن البديل أنه جاي يشتري شجرة مثمرة فأقول لازم عن جذرها تقوم تموت مع أنه هنا المثال مش منطبق بنسبة من 100% بمعنى ان قد توجد وسيله او اخرى انك تصل الى الجذر لكن عموما هو في الطبيعي هو مستتر والناس لا في العادة لا تحاول الوصول اليه لانه لا يمكن الوصول اليه أو لا, أو لا يمكن الوصول إليه الا بضرر بالغ او مشقه بالغة فلما يجي يشتري شجره ينظر الى الجزء الظاهر من الأصل ما بعجب يبص للإيه للأصل كله ده يبص إيه للجزء الظاهر من الأصل ويفترض أن الباطن المستتر صالح مثله ما دام الظاهر موجود فيقول الأصل أنه هو نشأ عن باطن سليم وإلا ما كانش استقضي ف لكن لما يجي يحصل ويفاجأ إن الشجرة اتقطمت وسقها لسه سليم بس يلاقي إن في مرض ضرب في الجذر فيقول الشجرة دي ما بقتش شجرة ما بقتش شجرة حية أو نحو ذلك لخلل في الجذر والجذر ده ظهر معانا ده ظهر بان اتضح وبالتالي عند الاثبات عشان تقيم ان دي شجره ولا لا بص على الظاهر الأصل الظاهر واستصحب وجود الأصل الباطن وبعد ما انتهى من الاصل بيبص على الكمال الواجب والكمال المستحب ما فيش في القضايا العكسيه بقى لما الشجره يظهر عليها مرض ومن الوالد انه يظهر عليها مرض في الجذر فما يقولش تمه الصق سليمة واحنا لما قيمناها اول مرة لم ننظر الا الى الصق احنا نظرنا الى الصق مستصحبين ان حالة الجذر سليمة لوجود صعوبة في الوصول الي الامر في باب الايمان بالضبط كده، بمعنى احنا قلنا ان اصل الايمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وانقياده واذعانه وما شابه ذلك وقول اللسان كأمر ظاهر ده, ده, ده كعقيده بنعتقدها وكبيان بنبينه للناس انه لا يصح الايمان الا بذلك كاجراء أحكام كإجراء أحكام منقول الإسلام الكلمة كما ذكره كما رؤيا ذلك عن الزهري وقال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى بنقول نقول الإسلام الكلمة اي أنه يدخل فيه بالكلمة لان هو ده الجزء الظاهر من الأصل وهنا بيضيف شرط تبعا ان اللي بيقول كده بيبقى مذهبه عدم كفر تارك الصلاه ليه لانه لو, لو كان عنده ان ترك الصلاه من الاصل ان فعل الصلاة من الأصل هيبقى تركها من النواقض الظاهره فبيقول لازم ينطق الشهادتين وايه ويصلي كما يذهب الى ذلك ما من يذهب من اهل العلم ويقول قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه وياتوا الزكاه فخلوا سبيلا فيقول يبقى انتابوا بالدخول في الاسلام والنطق بالكلمه واقاموا الصلاه وياتوا الزكاه وان كان الجمهور بيقولوا فإن تابوا دخلوا في الاسلام ولكي يعصموا دماءهم ويخلى سبيلهم فلا بد ان يقيموا الصلاه وإيه؟ ويؤت الزكاة ولكن الإسلام حصل بالكلمة زادت الخلاف في ذلك لكن الحاصل ان هنا بنقول إن أصل الإيمان فيه منه جزء ظاهر وفيه منه جزء باطن يدخل الناس في دين الإسلام ظاهرا بالاتيان بهذا الإقرار الظاهر طب وبما يدخلون باطنا لازم نجيب كله. خذ بالك كلمة ظاهرا وباطنا ممكن تشيل عندها عندنا وعند الله لأن البعض أحيانا بيحصل لديه خلطة عجيب جدا فيبتدي يتكلم على إن هو عنده درجتين درجة بيسميها الإيمان الظاهر ودرجة يسميها الإيمان الباطن أو حقيقة الإيمان مع أنه كلام متناقض ابتدي يعني إزاي بقى باطن وبدأ الناس تعرف تتكلم عليه لأ أنا الإيمان الباطن ده ده ذا اللي بيدعى للجميع الجميع ولا بد أن تتحقق الكلام في قلبك لكي تنجو عند الله لكن الظاهر إنما يكون هو الذي تجري به الأحكام أما في باب النواقد الأمر بيختلف إن ممكن يظهر لنا نواقد في البطن كما سياتي يعني بينزل نشوف ايه ونكمل يعني بعض الأمور بعد أو لا باس ان نضيف ان احنا بنقول ان احنا كده اثبتنا الايمان ظاهرا بجزء من الاصل واستصحبنا وجود الايه الجزء الباقي ومن هنا نشا النفاق ولأن باب النفاق ناس كتير ما لا لا تحسن فهمه الناس في الظاهر فريقان مؤمنون وكفار لا ثالث لهم والاحداف قسم ثالث دي بدعه المعتزله المشهوره والناس في الباطن ايضا فريقان يعني لما بتكلم على الإيمان الذي يضب الكفر الأكبر هي المسألة ما لا تحتمل إلا أحد احتمالين إما مؤمن وإما كفر ولكن أين يقع النفاق النفاق هو باعتبار اختلاف حكم الظاهر عن حكم الباطن. يعني لو نفترض جدلا المثال اللي احنا ضربناه واحد بيشتري بستان فراح البستان في مئه شجره يقول في تسعين صالحين وعشرة غير صالحين لو افترضنا ان هو بيتكلم على شجره فيها حياه جوه الصلاح ده درجات زي ما نقول جوه الايمان في الفاسق وفي حيقول في تسعين وعشرة وبعدين ممكن بعد ما تم التعامل مع الشجر ده أو نحو ذلك نقول شوف التسعين اللي انت قلت عليهم صالحين طلع منهم خمسة كان فيهم فساد في الباطن، انت ما وصلتلوش معذور انك ما وصلتلوش بس ايه الخمسة دول كا كنا نحكم عليهم بالصلاح وهم ايه فاسدين وهذا لا يعلم الا باختبار ادق فيبقى ممكن يحصل ان من جوة تسعين دول حصل ان في خمسة مثلا كانوا على خلاف ما نظن ونقول ممكن يكون العشرة التانيين كان فيهم واحد على خلاف ما نظم يعني هو اتقيم انه فاسد ولكن كان مع ان السقطة يبسط الجذر لسه سليم وبيجزيها او يقال انه مثلا كان عليها سطار مش باين وبعدين لما اتكشف لقينا لا ده هي سليم يعني معنى كده ان هو التقييم المبدئي كان اما صالحة اما ايه فاسدة بعد التقييم الدقيق ايضا مثال ان كل شجرة في حد ذاتها اما صالحة اما ايه فاسدة ولكن نقول في واحدة خدت صالحة في التقييمين وفي واحدة كانت صالحة في الاولاني فاسدة في الثاني وفي واحدة خدت فاسدة في التقييمين وفي واحدة كانت فاسدة في الأولاني صالحة في الثاني يبقى كده باعتبار التقييمين مع بعض إيه؟ عندنا أربع عرصة. طب ده بالنسبة للإيمان بنقول عندنا حكم الظاهر اللي يقدر عليه البشر وحكم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله ولكن يعلمه المؤمنين يوم القيامة حكم البصر البشر بيقولوا يا مسلم يا كافر والله تبارك وتعالى أيضا يحكم على عبادي إما إنهم في دينه وإما إنهم خارجين عنه يبقى حكم الظاهر في أحد حكمين إما مسلم واما كافر وحكم الباطل في أحد حكمين إما مسلم وإما كافر باعتبار مجموعهم مع بعض نقول هناك من هو مسلم عندنا مسلم عند الله وده واضح أنه هو اللي نطق بالشهادتين ظاهرا فحكمنا بإسلام وكان في قلبه تصديق وانقياد وإذعان فهو كان عند الله مسلم في مسلم عندنا كافر عند الله وهذا هو المنافق يبقى النفاق وصف لا يظهر إلا في الآخر. نفاق وصف لا يظهر إلا في الآخرة فنقول ذا واحد كنا نظنه مسلما لأنه أظهر لنا الإسلام في الدنيا واعلمنا الله بحقيقته في الآخرة أنه لا يظهر عندنا نحن هو عند الله كافر منذ في الدنيا فالمنافق مسلم عندنا كافر عند الله لأنه أظهر لنا الإسلام لكن في باطنه تكذيب أو شك أو إباء واستكبار لم يبينه فيبقى هو ده المنافق يبقى احنا ما نعرفش نحكم على حد أنه منافق ما بنحكم يا بإسلام يا بكفر والنفاق تعريفه كده من أظهر لنا الإسلام وباطنه الكفر يبقى مدام بنقول باطنه الكفر يبقى مستعيل احنا نيجي على حد نقول على منافق هناك من أظهر لنا الكفر وهو كذلك واضح وهناك من أظهر لنا الكفر وهو مؤمن عند الله وإذا طبعا ذكرنا المرأة للفتن المرجعة بيتوسعوا جدا في هذا الباب أنهما بيتصوروا وجود من في قلبه تصديق ثم أعرض عن النطق بالشهادتين بلا أي عذر ويقولوا ده, ده كافر عندنا مسلم عند الله طبعا اجماع أهل السنة على أنه ان ترك الشهادتين مع القدرة فهو كافر باطنا وإيه؟ لكن يتصور وجود هذا القسم عند آل السنة في من وقع الإيمان في قلبه حال كونه مستضعف هو جال التصديق والإذعان وهو تحت سلطان الكفار لا يملك مهربا ف أصر فيما بينه وبين نفسه ومكره اكراه حقيقي وليس معرض ولا مستحب للحياة الدنيا على الآخرة ولا حريص على جاهه وسلطان عند الكفار لا كل دول حيبقوا من الكفار ظاهرا وباطنا وأما الذي نقول انه من المتصور وجوده إن احنا قلنا بكفر لأنه مش شوفناش منه إسلام مش حتى اسلم ثم اكره أما لم نرى منه اسلام اصلا وهو لم يظهر لنا الاسلام لانه اسلم وهو مستضعف فظل كاتما لايمانه الى ان قبضه هو كذلك يبقى القسمه الرباعيه كده كامله يعني من الناحيه المنطقيه عندنا 2 في 2 ب 4 ساعات نعمل القسمه المنطقيه وبعدين نلاقي قسم لا وجود له في الواقع لكن احنا عدالي القسمة الربعية موجودة وان كان بننبه تنبيه على ان القسم الرابع ده نادر جدا وان المرجئة بيدخلوا في اقوام ليسوا منه عند اهل السنة وهم اه ولا وجود لهم على لا يمكن حصولهم اصلا وذا الكامل ان شخص الاسلام بيينوا انه الفرض اللي بيقوله المرجئة ان هناك من صدق بقلبه واذعا ولم يتكلم بالشهادتين حتى قبض وهو كذلك والابتداء كلام متناقض مش هيحصل إنه امتناعه عن النطق بالشهادتين مع القدرة دليل جازم على إنه في قلبه إما تكذيب وإما شك او على الأقل إباء واستكبار ولا يمكن أن يكون في قلبه تصديق وانقياد وإذعان ثم يمتنع أن يضغر ذلك بلسانه مع القدرة يبقى دي خلاصة المسألة وما هو تعريف النفاق لكن لابد ان احنا يعني قد يستشكل على ذلك ويقال يوجد لفظ نفاق في الدنيا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد المنافقين ان قلوا المنافق حسب التعريف اللي قلناه من اظهر الإسلام الاسلام وابطن الكفر وهذا نحن لا نرى الباطن فإن رأيناه فإن رأيناه وظهر صار هذا إيه كافرا ظاهرا وباطنا ولكنه قد يسمى منافقا باعتبار أنه كان يظهر الإسلام أو باعتبار أن كثير من امثال هؤلاء يصر على انتسابه للإسلام بعد ما يظهر منه استهذاء وسخرية أو طعن في الشرع أو يصر على ما هو فيه من الكفر ويصر على انتسابه للإسلام فيبقى هذا النوع من المنافقين النفاق الأكبر الذين نسميهم نفاق أكبر هذا كافر ظاهرا وباطنا ولكنه كافر مع ارتكابه الكفر الأكبر الواضح يصر على انتسابه للإسلام ده برضو نوع غير النفاق اللي بنقول انه يكون مسلم ظاهرا كافر باطنا فاذا المنافق اللي هو اظهر الكفر مع اصراره على الانتساب للإسلام يظل ان هذا نوع من الكفار ويبقى ان الدنيا الناس فريقان مؤمنون وكفار في الظاهر لا نحكم إلا بذلك وفي الباطل لا نحكم إلا بذلك ولكن مع اعتبار ان ممكن حكم الظاهر يصيبه خلل نتيجة عدم معرفة الباطل هيظهر عندنا أربع أقسام كما ذكر بيقول الشيخ وبهذا التقسيم والتفصيل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 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن أقر بذلك بلسانه دون قلب لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام وهذا الإقرار الذي تثبت به حقيقة الإسلام يشمل ثلاثة أمور تصديق القلب وانقياده ونطق اللسان يقول وبانقياد القلب ونطق اللسان يتحقق الاقرار ظاهرا وباطنا وذلك يتضمن ما يعرف عند أهل العلم بالتزام شرائع الإسلام وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وعقد القلب على طاعته فمن خل عن هذا الالتزام لم يكن مقرا على الحقيقة يبقى الاركان ثلاث حاجات والتي لا بد من تحصيلها ليكون صاحبها مؤمنا تصديق القلب وانقياده دايما بيعبروا عن بالانقياد عن كل الاعمال القلبيه يبقى تصديق القلب والثاني انقياده والثالث نطق الايه اللسان طيب عشان نتكلم بقى على إذا حصلهم العبد صار مؤمنا وإذا فقد شيئا منهم صار كافرا ومن هنا جاءت أنواع الكفر العلماء بيعرفوا الناس بتكفر لي كنوع من البيان والتوضيح بتكفر لأنها فقدت حاجة منتي فبيقول إن مسألة التصديق قد لا يصل إلى التصديق طب يبقى عنده إيه تكذيب أو شك أو إعراض ممكن حاجة من الثلاثه دي تمنعه من التصديق الاعراض المقصود هنا أن يعرض عن سماع الحج يعرض عن سماع الرسول يأتيه الرسول أو تأتيه الحجة فلا يسمع تقول له هذا جاء رسول يقول لا إله ما ما يصم أذنه ولا يتعرض للا إله إلا الله التي جاء بها الرسل لا تصديق ولا تكذيب يعرض هذا أمر موجود مثلا الآن في أوروبا كثير من الناس يقال إنه رافض يتكلم في مبدأ الدين وإنه فهذا نوع من الكفر بالاعراض الذي يمنعه من أن يعرف ده إعراض مانع من المعرفه فإن لم يعرض حصلت لديه المعرفة المعرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأباقي إما فظل ثلاث حالات إما أن يصدق وإما أن يكذب واما أن يشك ده بعد ما حصلت الايه؟ المعرفه فإن لم يصدق فهو كافر سواء كان عنده شك أو عنده ايه؟ تكذيب البعض احيانا بيظن أنه هو أرحم بالعباد من ربهم وخالقهم يبقى كافر مخلد في النار رغم ان هو شك يقول له لا يشك إلا لخبث في نفسه لا يستمر معه الشك لو كان قاصدا للحق يصل إليه نحن على يقين ذلك فاذا هذا الذي شك لا يلومن إلا نفسه ولا يستمر على الشك إلا كما يستمر المعرض على الاعراض فاذا بيحصل ان الكافر احنا بنتكلم بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام الكافر الاصلي جاءته الحجه اللي هي سامعه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحجه اللي, اللي, اللي, اللي تقام على الكافر انه يعرف ان هناك رسول دعا إلى عبادة الله واحد احنا المسلم بنشترط قبل ما حزبه على أي حاجة تكون بلغته الحجة الايه تفصيلية طب واللي ما قالش الشهادتين بن... إيه الحجه الحجة توصله يبلغوا أن هناك من يدعو إليهما يبقى هي الحج بلغته فإما أن يسمع وإما أن يعرض فينشأ من هذا أول نوع من, كفر... من الكفر وكفر الايه الاعراض، والا فإذا سمع وحصلت له المعرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإما أن يكذب أو يشك أو يصدق فإن كان فإن شك أو كذب فهذا نوعين من الكفر فإن صدق لا يكون هذا إيمان ليه لان كم من مصدق للحق ويعاديه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فياتي بعد ذلك للانقياد يبقى التصديق بمعنى ان يقع في القلب يقين بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان في التصديق قد يكون في اللغه اعم من مجرد ال الـ الـ الاعتقاد الجازم بصدق المخبر التصديق يحتاج عمل لكن لو تجارينا مع الاصطلاح التصديق اللي هو الـ الـ الحصول اليقين بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ايمانا يبقى اللي يجي وما يكملش ما في كفره ده معظم الكفار كده حكى الله ذكر عن فرعون وهذا هو حل أبي طالب قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين ولولا خوف مسبة أو ملامة لوجدتني سمحا بذلك مبينا إلى آخر كلام فلا بد أن بعد أن علم الصدق فإما أن ينقاد قلبه لهذه الكلمة ولما دلت عليه انه يقرب انها صحيحه والا ممكن الاستكبار يمنعه إن يقول انها صحيحه مع انه عارف من جواها ايه وانه يقول ما دام انها صحيحه ان الكلمه دي صحيحه وان الله هو الاله اذا فهو المعبود اذا فهو عبد يجب ان يعبد ذلك المعبود فهو ذا الذي ينبغي ان يكون فقال فاذا حصل هذا يسمونه الانقياد ممكن تلاقي أحيانا يميزه بين القبول والانقياد بمعنى كأنه الاعتراف بأن الكلمة صح صحيحة ثم الانقياد لأنه لمقتضى الألوهية أن يكون هو عبد عليه أن يطيع شرع الرب لكن هنا في مسال من الكفر عادة بنعبر عن كل أعمال القلوب التي سوى التصديق ساعتي سيعبروا عنها بالإيه بالانقياد على انه معبر عنها في الجمل. قالوا اما الانقياد فانه يتضمن الاستجابه والمحبه والرضا والقبول يبقى هنا هو أتكلم على انقياد ضمن معه الايه القبول لما ممكن يفصله بالاثنين وضد ذلك الاباء والاستكبار وممكن برضو يما يتكلموا على الكفر يفرقوا دول عن بعض ممكن يعتبروا من نوع واحد لكن هنا ليه, ليه بيبينوا ده اولا في باب الدعوة الكفار مهم جدا أنك تعرف ان ممكن تواجه عدد كبير جدا من الكفار مشكلته الإباء والاستكبار كل واحد علاجه مختلف عن التاني اللي علاجه الإعراض غير الشك اللي وقع في الشك ده محتاج حجج ودلائل محتاج اللي في الإباء والاستكبار محتاج ترهيب أكثر ومحاولة تليين قلبه إلى غير ذلك فقال وضد ذلك الاباء والاستكبار فيبقى ده النوع الرابع من الكفر يبقى بالترتيب كده اما يحصل كفر إعراض فإن نجى منه وحصل وسمع الحجة فقد يحصل له كفر شك او تكذيب فان نجا منهما وحصل عنده التصديق فقد يحصل له كفر اباء واستكبار فان نجا منهما فلا بد وان يعترف بلسانه والا يبقى هو ما نجاش منهم ولا حكى وده عشان كده بتكلم على الأمر الثالث والنطق النطق باللسان قال فضده التكذيب كان التكذيب تكرر معانا مرتين ساعات يسموا تكذيب اللسان جحود وتكذيب القلب تكذيب بمعنى متصور وجود كفار كفروا لأنهم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب فعلا وذل أيضا كفار بلا شك ولا يصلون إلى ذلك إلا نتيجة عامة في القلب ولكن ساعتني فرأ فنقول كفر التكذيب نعني به الذين يكذبون فعلا وكفر الجحود الذين يكذبون بلسانهم وجاحدوا بها واستيقانتها أنفسهم فكانوا عمل اصطلاح ساعد يفرقه فيقولوا كفر الجهود كنوع من الدلالة على من كذب بلسانه واللي كذب بلسانه ده هيبقى في قلبه حاجة تانية غير التكذيب يعني هو عنده يقين في قلبه من الصدق طب عنده ايه عنده ايه بقى واستكبار او عنده نوع ما بيقولوهش انا بيقولوه الشرك شرك المحبه وهو هو معظم في قومه وحصل لديه يقين بصدق الدين فيضطر يقعد يقول اللي بيقولوه قومه حتى ظل معظما عندهم فهذا يثم بشرك المحبه انه هو جعل حب لقومه اعلى من حبه لله فجحد الحق يبقى هو كفر كفر جحود وشرك محبه اثنين مع بعض كفر الجحود الذي كان سببه شرك الايه شرك المحب فاذا الجحود كاصطلاح بيطلقه على التوصيف حاله من كذب بلسانه مع تصديق قلب وأما النطق باللسان فضده الجحود والإعراض يقول فمن صدق بقلبه وكذب بلسانه فكفره كفر جحود ومن أقر بلسانه دون قلبه فكفره كفر نفاق أيضا الاعراض بالنسبه لللسان إنه يقول إنه لا لن يتعرض لما جاء به الرسول تكذيبا ولا ايه تصديق يبقى كأن حصل هو كرر هنا التكذيب والاعراض مرتين مرة كتوصيف حقيقي لحالة القلب يعني واحد أعرض فعلا ما سمعش ولم يحصل لديه علم بما يدعو إليه الرسول ومن ثم صار هو معرض عن سماع الحجة ومن باب أو لا لا لن تطالبه أن يقول راي في شيء لم يعلمه لكن في ناس بعد ما بتسمع وتصدق بمعنى يحصل لديها علم بصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم تع... تيجي بالسانها وتقول ان هذا كذب فذا سمى كفر الجحود او يجي بالسانه انه يمتنع عن وصف هذا الكلام هل هو حق ولا بطل فبيقول حصل كذا ست انواع من الكفر اللهم يقول فنتج عن هذا ستة انواع من الكفر كلها ضبط ما يتحقق به أصل الاسلام وهذه الانواع هي كفر التكذيب كفر الشك كفر الاعراض كفر الاباء الخامس كفر الجحود وكفر الاعراض هو طبعا كان نقسمهم قبل كده ثلاثه ضد التصديق واحد ضد الانقياد واثنين ضد نطق اللسان الاثنين ضد نطق اللسان دول لن يحصلوا الا بخلل اخر في الايه في القلب ولذلك لم يدرجهم ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن أنواع الكفر وإنما أدرج الأربعة الأول وأدرج معهم كفر النفاق اللي اشار اليه الشيخ ولكن لم يعدوا ضمن الستة لما قال فمن أقرب لساني دون قلب فكفر كفر إيه النفاق فكأن اللي جرى عليه اللي ابن القيم رحمه الله أنه هو قال اللي نشئين عن القلب ولأنه من الأمور اللي هو يعني كان آآ يعني آآ فصل فيها جدا شخصان تيمية وتلميذ ابن القيم أن الكفر الظاهر لابد نابع من كفر في, في الباطن فذول كفاية لما يحصل على اللسان تجذيب أو إعراض يساوي أن حصل في القلب إباء واستكبار يبقى الكفر الجهود والإعراض اللي بتوع اللسان لشخصاتهم هنا دول عند ابن القيم وعند ابن تيميه حيبقوا نوع من أنواع كفر كفر, الإيه؟ كفر الإباء والاستكبار و و و و ولا مشاه في الاصطلاح كما ذكر يقول ومن كفر الاباء والاستكبار الانتناع عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة لما يدعو إليه ولو مع التصديق بالقلب واللسان وذلك كفر أبي طالب وكفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وغيره اعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قالوا أنهم لن يتبعوا فإذا كفر إباء واستكبار شوف ابن القيم قال إيه على أنواع الكفر نقول أنه قال أربعة النوعين اللي هو الشيخ جعلهم كفر في مقابلة نطق اللسان دول داخلين ضمنا في كفر الإباء والاستكبار لأنه لن يحصل إن يظهر على اللسان تكذيب أو حتى امتناع اللي هو امتناع عن نطق الشهادتين أو امتناع عن الإقرار وبقبول الشرع إجمالا إلا نتيجة وجود شيء في القلب إما تكذيب وإما إباء واستكبار وهو الغلب. فإذن فهم داخلين في الإباء ورسل الإمام من تكلم على المسألة في مدرج السالكين في منزلة التوبة في أجناس ما يتب منه ومنها الكفر قال والكفر نوعان أكبر وأصغر تكلم على الكفر الأصغر طبعاً إحنا هنا نتكلم في باب ما يدخل به العبد في الإسلام وما يخرج ونتكلم على الكفر الأكبر الأكبر قال وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع كفر تكذيب وكفر استكبار ويباء، <تصفيق> الكفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق قال فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسول يبقى هم بيصفوا كفر التكذيب اللي عنده تكذيب حقيقي وإلا اللي جحد بلسانه ده الشيخ البرك عمله قسم مستقل وهو عند ابن القيم داخل في كفر الإباء والاستكبار وهو كذلك يعني هو بلا شك لابنه قال فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاه من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة قال الله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى كفر الجهود اللسان ده كان ناشئ من إيه منطلب العلو في الأرض يبقى ده كفر الإباء والاستكبار في الحقيقة قال وقال الرسول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يتحدون قال وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان يبقى هنا ده كفر تكذيب وكفر جهود وقد يكون احيانا ناشئ عن تكذيب في القلب واحيانا لا يكون ناشئ عن ذلك ولكن ده يبقى ايه إباء واستكبار في الواقع قال أما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبار وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وقول الأمم لنصولهم ان أنتم إلا بشر مثلنا وقوله كذب ثمود بطغواها وهو كفر اليهود كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وهو كفر ابي طالب فانه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن اخذته الحميه وتعظيم ابائه ان يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر يقول أما كفر الإعراض فأن يعرض بسامعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدق ولا يكذب ولا يولي ولا يعادي ولا يصغي إلى ما جاء به البت كما قال أحد بني عبد عبداليل للنبي صلى الله عليه وسلم والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرض عليك وإن كنت كذبا فأنت أحقر من أن أكلمك أعرض عن سماع الحجة أصلي وأما كفر الشك فإنه لا يلزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في الأمر وهذا لا يستمر شكه لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق لا سيما بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار يقول أما كفر النفاق فهو يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على الكفر فهذا هو النفاق الأكبر وسيأتي بيان أقسامي ان شاء الله تعالى يقول وكفر الجحود يعني بعد بين الخمسة دول بيفصل شوية في كفر الجحود كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص فالمطلق أن يجحد ما أنزله الله وإرساله الرسول صلى الله عليه وسلم والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرمات أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويضروه في الريح ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله إذا كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على اعادته عنادا أو تكذيبا إذا كده باختصار باب ما يدخل به العبد في الإسلام وأنواع الكفار الأصليين كيف نشأ كفرهم أو ما, الذي ما هو حجر العثرة الذي منعهم من أن يدخلوا في الإسلام هل كان الإعراض عن سماع الحجة أم تجذيبها بعد سماعها أو الشك فيها أو كان الاباء والاستكبار بعد المعرفة والتصديق ولم لم يحصل انقياد وإنما حصل إباء واستجبار كما بينا فهذا يتبين به أسباب كفر الناس وهو نوع يذ... لهذا التفصيل يزيد الفكرة وضوحا كبيان في على مستوى درست القضية من ناحية العقديه ويفيدنا ناحية الدعوية محاولة استنباط موقف كل كافر وموقفه من الشرع وعند أي نقطة يقف حتى يعطى العلاج المناسب من المناظرة أو من الترغيب أو من الترهيب أو ما شابه ذلك. يبقى اذا احنا كده أجبنا على السؤال الأول من السؤالين اللي شارع الشيخ في الإجابة عليهما بعدما ذكر حقيقة الإيمان عند اهل السنة والجماعة وعند غيرهم وبدأ في الإجابة على سؤالين كان ده الأول منهما بما يدخل الكافي الأصلي في الإسلام الثاني بما يخرج المسلم عن الإسلام هذا نتناوله في المرة القديمة نشتغفوك على الله Şuradan herhalde.